وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون قل لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم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 الأراءيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم أَوْ آثارة من علم إلكم صادقين ومن أضل من ما يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.